أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر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 ثُمَّ لَن تُسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ